بسم الله هل سألت نفسك هذا السؤال من قبل لماذا؟, لماذا لم تحفظ كتاب الله عز وجل ما الذي يعوقك عن حفظ كتاب الله ما الذي يمنعك أن تكون في ركب حافظ كتاب الله تعالى متى أراك حافظ للقرآن يعني أنا لا أستطيع أن أتصور أبدا أن شخص لا يستطيع أن يوفر ساعة في اليوم مهما كان عام أو مشغولاته إلا القليل <تصفيق> إيه اللي أنت قدمت عشان تبقى من حفظ إيه الخطط اللي أنت وضعتها علشان تصل إلى هذه الغاية السامة مين اللي يحفظ القرآن لو انت محفظش مين هنجيب حد تاني من أمة تانية عشان يحفظ القرآن فإلى متى التسوي؟ وإلى متى عدم الجديد وخاصة في حمل القرآن الله الله في مواسم العمر والبدار البدار قبل الفواد واستشهد العلم واستدل الحكم ونافس الزمان وناقش النفوس واستظهر بالذات لو حفظت كل يوم آية واحدة فقط من القرآن هتحفظ القرآن 17 سنة و7 أشهر و9 سنة. بلاش و9 فقط في اليوم وتحفظ القرآن في 8 سنين وتسعة أشهر سنين. هتفضل طول حياتك محلك أي اي حاجه من امور الدنيا تبقى يعني ما يقدر لنفسك فيها ولا يسأل. لكن في امور الاخره حفظ القرآن في ذيل في الكسل والتواني بقى فوق شوية ارفع مجهودك لاقصى درج كفاية بقى نوم. الحياة كلها بتمشي لقدام وانت لسه نايم مكانك فجر الطاقة ما إن حد قوم هينزل عليك حاجة من السم حافظ في يوم ساعتين الصبح وع عندك وعشرين ساعة فضلاً يعني هل تعجب ان انت توفق ساعتين لله عز وجل امرأة بدأت حفظ القرآن الكريم وعمرها ستون سنة والأعجب من كده ان هي أمي لا تقرأ ولا تكتب ولكنها تملك همة قوية وعزيمة رائعة <تصفيق> اعلنت حالة الجهاد على نفس ووضعت الموت نصب عين ونويت حفظ القرآن كده لغيت الهاتف والزيارات الغير ضرورية أبدلت الأفكار السلبية التي تتعلق بحفظ القرآن الكريم إلى أفكار إيجابية مش معقول ان انت مش تقدر تحفظ ايتين في اليوم. مش معقوله مفيش عشر دقايق أو ربع ساعة تحفظ في يوم ايتين؟ أقولك على طريقة جميلة جدا جدا جدا. إن شاء الله وعزة وجل ساعتينك الحمد. في بعض الناس حافظ القرآن في خمسين يوم. فقط بعض الناس حافظوا في شهرين. وبعض الناس حط خطة وحفظ القرآن في أربعة عشر. المهم في خ. أنت تمشي عليه. أخي الحبيب فرب همة أحياء أمة ورب نملة أنجت قرية ورب حاكم أيقظ دولة ورب هند هدى مملكة تركوك وحيدة وجاءك الملكان في هذه اللحظات. ماذا تتمنى أن تكون؟ ألا تتمنى أن تكون من حفاظ كتاب الله تعالى محميا به؟ ألا تتمنى يوم القيامة أن يقال لك اقر وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ كم ضيعت أوقاتا والله لو استغللتها في حفظ كتاب الله عز وجل كنت من الحفظ أكبر مشكلة عندنا موضوع تسويق في كل الأعمال كل ما تيجي تعمل حاجة طب يعني خليها من أول الأسبوع طب من أول الشهر طب طب بس لما خلص بس الموضوع طب أم أفطب أم أعمل كيف أتغلب على مشكلة التسويق يسعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم متى أراك حافظ للقرآن بصوت القارئ ياسر سلامة جز الله قارئنا خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده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 وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْضًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ أخي الحبيب حفظك الله ورعاك أبدأ هذه المحاضرة بسؤال يحتاج منك إلى إجابة عليه ولكن يجب أن تقف وقفة صريحة صادقة مع نفسك قبل أن تجيب على هذا السؤال متى أراك حافظا للقرآن هل سألت نفسك هذا السؤال من قبل لماذا لم تحفظ كتاب الله عز وجل ما الذي يعوقك عن حفظ كتاب الله ما الذي يمنعك أن تكون في ركب حافظي كتاب الله تعالى ما الذي قدمته لتكون من الحفظة؟ هل الذين حافظوا القرآن أفضل منك حالا أو أشد منك عزيمة أم هل يزيدون عنك عضوا أم لديهم وقتا ليس لديك أم ماذا أخي وحبيبي في الله دعنا نذهب في رحلة نعم رحله ولكن الى الدار الاخره الان اغمض عينيك سنقلع تخيل انك امام جنازه ورجل مسج بها والناس جميعا من حولك يستعدون لحمله إلى قبره حملتموه صليتم عليه وحملتموه على اعناقكم وسرتم به إلى القبر شمرت أنت عن ساعدك ودخلت معه في القبر لمساعدة في دفنه قمت بفتح الرباط من رأسي، وفجأة وبدون قصر انقشع الغطاء عن رأسي. نظرت إليه من نظرت ثانية في دهشة وخوف من هذا إنه أنت نعم أنت أنت من دفن ثم تركت نفسك وخرجت من قبرك ثم وليت مدبرا مع الناس وأنت الآن في قبرك وحيدا بعد دفنك تركوك وحيدا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 كم ضيعت أوقاتا والله لو استغللتها في حفظ كتاب الله عز وجل لكنت من الحفظ أسألك سؤالا واحدا أنت بتقعد عن النت أدي كم ساعة تبحر في عالم النت والبرامج الإسلامية وكذا وكذا وكذا, وكذا. والله لو وفرت ساعة واحدة ساعة واحدة بس من ساعات النت للقرآن ماذا ستكون نتيجة يعني أنا لا أستطيع أن أتصور أبدا أن شخصا لا يستطيع أن يوفر ساعة في اليوم مهما كان عمله أو مشغولاته إلا القليل يعني هنقول بتنام كم ساعة في اليوم في ناس بتقول لازم ننام 8 ساعات وهذا الكلام طبعا خطأ المهم في ناس بتنام 9 ساعات أو 10 ساعات أو أكثر أو أقل وفي ناس هوايتها النوم طبعا أنا لا أقول لك لا تنام ولكن لو أنت بتنام 8 ساعات لو وفرت ساعة واحده بس كل يوم من نومك للقرآن ماذا ستخسر والله لن تخسر أبدا بل ستربح كل شيء المشكلة الكبرى هي عدم وضع حفظ القرآن هدفا لديك وعدم تنظيم الوقت طبعا وعدم التخطيط لذلك بعض الإخوة مثلا يأتي عليه وقت تعلو فيه همته فيبدأ الحفظ بصورة البقرة مثلا ثم يتم الجزء الأول أو يتم نصف صورة البقرة ثم تخبو تلك الهمة بعد ذلك ويفتر ويترك الحفظ ثم بعد ذلك تعلو همته فيبدأ الحفظ مرة أخرى فيكتشف أنه قد نسي سورة البقرة فيعاود الحفظ مرة أخرى وهكذا يبقى طيلة حياته يحفظ في سورة البقرة ويقرأ أول باب من فقه السنة وأول باب من السيرة وهكذا أخي وحبيبي في الله دعنا نتصارح منذ أن التزمت ماذا فعلت لحفظ كتاب الله تعالى إيه اللي أنت قدمته؟ عشان تبقى من الحفاظ. ايه الخطط اللي انت وضعتها علشان تصل الى هذه الغاية السامية انظر لنفسك في امور الدنيا علشان تحصل على البكالوريوس او اي شهادة عليا ماذا تفعل خش ابتدائي بعدين اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين كلية وممكن دراسات عليا سنوات طويلة كل ده علشان تحصل على هذه الشهادة طبعا لا نهون من هذه الشهادات ولكن أسألك بالله هل القرآن أهون عليك من هذه الشهادة والله إني أعجب أخ ملتزم من سنوات عديدة ثم تسمعه يقرأ القرآن والله تحزن حزنا شديدا على هذا الظاهر الجميل الملتزم بالسنة ولكنه يقرأ القرآن خطأ وممكن يغلط الفاتحه كمان وممكن يكون مش حافظ إلا القليل جدا جدا من القرآن طب ليه؟ اخي الحبيب من يحفظ كتاب الله عز وجل إن لم تحفظه أنت؟ مين اللي هيحفظ القرآن لو أنت محفظتش؟ مين؟ هنجيب حد تاني من أمة تانية عشان يحفظ القرآن؟ مش ممكن فمن للأمة الغرقة إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن الحق يجلوه إذا كلت ايادينا أخي لقد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل فإلى متى التسويف وإلى متى عدم الجدية وخاصة في حفظ القرآن أخي وحبيبي في الله النهاردة الأمر ميسر والحفظ ميسر والقرآن ميسر والحلقات موجودة والصحه موجوده والوقت موجود ولله الحمد والمنه فماذا تنتظر مستني ايه قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك فماذا تنتظر والله أخي أنت في نعمة لو تعلمها لقمت لتوك ووضعت برنامجا تحفظ فيه كتاب الله عز وجل اغتنم اليوم انت موجود والوقت موجود فربما يأتي عليك يوم لا تستطيع أن تفعل شيئا وعلم أن من علامات التوفيق أن يعينك الله عز وجل على استغلال أوقاتك أخي وحبيبي في الله لما علم الصالحون قصر العمر وحثهم حادي وسارع طووا مراحل الليل مع النهار انتهابا للأوقات قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له وإذا أراد به شر جعل وقته عليه وناكده وقته فكلما أراد التأهب للمسير لن يساعده الوقت والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده وقالوا من علامة المقت إضاعة الوقت وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى وإياك علة فهي أخطر علتي فالله الله في مواسم العمر والبدار البدار قبل الفوات واستشهدوا العلم واستدلوا الحكمة ونافس الزمان وناقش النفوس واستظهر بالزاد فكأن قد حد الحادي فلم يفهم صوته من وقع الندم أخي وحبيبي في الله كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمه حفرته وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله عز وجل للعابدين غدا فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام رحمكم الله يقول ابن الجوزي ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة ويقدم الأفضل فالافضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فطور بما يعجز عنه البدن من العمل أخي وحبيبي في الله Etawi ما هو قدر hafowati كتاب الله عز وجل؟ انظر الى قوله تعالى: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجاره لن الله أكبر. قال القرطبي. هذه آية القراء. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين وقال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك منهم وقال صلى الله عليه وسلم إن من اجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه فانظر أخي الكريم إلى الشرف والرفع حتى في الصلاة يقدم حافظ القرآن على غيره قال صلى الله عليه وسلم يأم يا الناس أقرأهم لكتاب الله تعالى بل حتى في القبر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحظة يا لها من رفع حتى في الاخره قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قال صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال اقرأ ورقا ويزاد بكل آية حسنة ويقول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين عملوا به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لو جمع القرآن في إهابا ما أحرقه الله بالنار بل إن الأمر لا يصل إلى صاحب القرآن فحسب بل إلى والديه قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به البس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل الشمس ويكسى والداه حلتين لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا، فيقال باخذ ولدكم القران اي والله يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وبعد فحبل, الله وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به فحبل الله فينا حبل العيدى متحبلا واخلق به اذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قرى مثله جل ترجح عليه مريحا وموكلا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا والحر إن كان الحرية حواريا له بتحره إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شافعين وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتب يخدع في ظلمته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنه مقيلا وروضه ومن اجله في ذروات العز يجتلى يناشد في ارضائه لحبيبه واجذر به سؤلا إليه موصلا فَيَا أَيُّهَا الْقَارِبِهِ مُتَمَسِّكًا مُجِلًّا لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُبَجِّلًا هَنِي أَنْمَارِ أَنْوَالِ ذَاكَ عَلَيْهِمَا مَلَابِسُ أَنْوَارٍ مِّنَ التَّجِ وَالْحُلَى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملاء قولوا البر والإحسان والصبر والتقى قولاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وابع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا أخي وحبيبي في الله هل اشتاقت نفسك لحفظ كتاب الله تعالى أم لا؟ والله أخي الكريم إن الأجر عظيم يكفي أنك تحمل كتاب الله تعالى في صدرك ما أعظمه من شرف وما أعظمها من رفع والله إن الأمر يحتاج فقط أولا إلى توفيق الله عز وجل ثانيا تنظيم الوقت ثالثا همة عالية والله لو أقل القليل والله لو خمس آيات كل يوم لو آية بس وحدة كل يوم يكفي إنك تلقى الله عز وجل يوم القيامة حتى لو ما تحققش هدفك في حفظ كتاب الله عز وجل تلقى الله عز وجل بهذه النية إن نيتك أن تحفظ كتاب الله عز وجل آية وحدة بس يعني لو أنت مش فاضي خالص هنقول آية أنت عارف لو حفظت كل يوم آية واحدة فقط من القرآن هتحفظ القرآن في 17 سنة و أشهر و أيام هتقول لي يا 17 سنة و7 أشهر وتسعة أيام طب ما أنت دخلت ابتدائي وإعدادي كم سنة دول القرآن يحتاج منك إلى جهد قليل بلاش آية واحدة ايتين. ايتين فقط في اليوم هتحفظ القرآن في 8 سنين و أشهر و 18 حلو طبعا دي شوية 8 سنين تحط كده خطة مستقبلية لمدة 8 سنين ان انت هتحفظ القرآن هتقول لي برضو 8 سنين كتير لا مش كتير والله يعني احنا يامع عبد علينا اكتر من 8 سنين تحط خطة وتفشل تحط خطة وتفشل تبدأ في حفظ القرآن وتفشل خليها خطة طويلة الاجل طيب نقول 3 آيات لو 3 آيات في اليوم هتحفظ القرآن في خمس سنوات و 10 شهور و 13 يوم طب لو آيات هيبقى في سنين و شهور و 24 يوم لو خمس آيات هيبقى في سنين وست شهور و أيام طب لو ست آيات هيبقى في سنتين و شهر و أيام. طب لو سبع آيات هتحفظ القرآن في سنتين وست شهور وتلاتة أيام طب لو حفظت تمن آيات في اليوم هتحفظ القرآن في سنتين وشهرين واثنشر يوم طيب لو تسعة آيات هتحفظ القرآن في سنة وحداشر شهر وثلاثة يوم طب لو عشر آيات هتحفظ القرآن في سنة وتسع شهور وتلاتة أيام طيب لو حفظت خمستاشر آية هتحفظ القرآن في سنة وشهرين ويوم. طيب لو عشرين آيةότεرة هتحفظ القرآن في 10 شهور و 16 يوم لو حفظت في اليوم الواحد وجه وش واحد بس من القرآن هتحفظ القرآن في سنة و 8 شهور و يوم لو حفظت في اليوم وجهين هتحفظ القرآن في 10 شهور و 6 أيام طب لو حفظت ربع في اليوم هتحفظ القرآن في 8 شهور يعني شفت الموضوع绅 أيها هو بس عايز ترتيب وعايز تخطيط وعايز همة وقبل ذلك كله عايز توفيق من الله عز وجل لو وجد الله عز وجل في نفسك الإخلاص والصدق والله سيعينك الله عز وجل أصدق الله يصدق طبعا احنا لسنا بصدد الكلام عن كيفية الحفظ فقد تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في شريط آخر كيف تحفظ القرآن الكريم ولكن هنا نتكلم عن كيف تعلو همتنا لحفظ كتاب الله عز وجل ونعالج بعض الأسباب التي تجعلنا نهمل حفظ كتاب الله عز وجل طبعا أعظم هذه الأسباب التسويف أكبر مشكلة عندنا موضوع التسويف في كل الأعمال كل ما تيجي تعمل حاجة تقول طب يعني خليها من أول الأسبوع طب من أول الشهر طب طب بس لما اخلص بس الموضوع اللي ورايا طب المفضه طب المقبض طب أعمل اعمل هكذا كل لما تيجي تحفظ ياتيك الشيطان ويقول لك يعني ده مش وقته ان شاء الله من اول الاسبوع لا لا لا ان شاء الله من اول الشهر اقول لك عشان ربنا يكرمك وتبقى كويس وتحفظ كويس خليها من اول رمضان انت عارف رمضان شهر الطاعه وشهر العباده وربنا يفتح عليك في شهر رمضان إلى آخر هذه التسويفات مشكلة كبيرة موضوع التسويف لكن هتقول لي طب أعمل إيه كيف أتغلب على مشكلة التسويف أقول لك اولا أغير سلوكك مباشرة بدون انتظار مش معقولة طول حياتك محلك سر أي حاجة من أمور الدنيا تبقى يعني محدش يقدر لنفسك فيها ولا يسبقك لكن في أمور الأخيرة وحفظ القرآن في ذيل الركب ما ينفعش والله يا أخي ما ينفع هذا الكلام ما تقوليش يعني إحنا مش مطالبين بحفظ القرآن وحفظ القرآن ده يعني فرض كفاية والكلام دوت أنا لا أخاطب دنيء الهمة أنا أخاطب أخ عالي الهمة يريد أن يرضي الله عز وجل يريد أن يكون من الحافظة فقط هو ده اللي أنا بخضبه وبعدين يعني طيب لما أنت تقول كده وغيرك يقول كده وغيرك يقول كده طيب مين اللي هيحفظ وبعدين أنت شايف يعني ان فرض الكفاية سقط يعني هقولك مثلا في حتتكم مش أقول في البلد ولا في العالم العربي في حتتكم كم واحد حافظ لكتاب الله عز وجل يعني يتعد على الصوابع طيب مين اللي هيحفظ بقى مين إن لم تكن أنت لها فمن؟ اتنين ضع خطة عملية ما تسيبش الأمر كده ما تسيبش الأمر ماشي كده خلي هناك خطة للحفظ محددة وموضحة وتكلمنا طبعا عن هذا الأمر في شريط كيف تحفظ القرآن ثالثا تغلب على الخوف من الفشل فليس هناك فشل ولكن هناك تجارب ما أسش نفسك مش كل ما تبدأ وتفشل خلاص الدنيا تقف لا حاول ويبدأ مرة تانية وتانية وتانية وتانية لغاية لما تنجح بإذن الله عز وجل لو رأى الله عز وجل من قلبك الصدق والله سيعينك رابعا ارفع درجة طاقتك الروحية والجسمية دع الكسل والتواني بقى فوق شوية ارفع مجهودك لاقصى درجه كفاية بقى نوم الحياة كلها بتمشي للامام وانت لسه نايم مكانك فجر الطاقة جواك ما تستناش إن حد هيصحيك ويقولك قوم عشان تحفظهم عشان خاطري أو هينزل عليك حاجة من السماء تبقى حافظ في يوم وليلة طبعا ربنا قدر على كده لكن ألم تر أن الله قال لمريم وهز إليك بالجذع تساقط الرطب ولو أراد أن تجنيه بغير هز جنته ولكن لكل شيء سبب خامسا كن حازما مع نفسك لا تعطيها هواها وإن نفسك الطفل إن تهمله شبع على حب الرضاعة وإن تفضمه ينفضمي مش كل ما نفسك تقولك على حاجة تنفذها حاول أن تتحكم في نفسك تقولك لا مش هنحفظ دلوقتي يقول لها لا هنحفظ دلوقتي طب من أول أسبوع طب إيه المشكلة ما نحفظ دلوقتي في نص الأسبوع طب من أول الشهر إيه المشكلة ما نحفظ في نص الشهر طب يعني نريح نارضه ونحفظ بكر لا خلاص أنا هبدأ من النهاردة الحفظ هبدأ من النهاردة حتى لو أحفظ أو جد بيئة إنجاز كالشيخ الحافظ أو زملاء حفاظ أو التحاق بحلقة تحفيظ القرآن سيبك بأ من الناس ذو الهمة الدنيئة اللي هم بس نوم واكل وكوره وفسح وخلاص لا شوف أهل القرآن وصاحبهم التزم بحلقة معينة ولا تفتر عنها إلا لعذر قهري سابعا استعمل مبدأ التأكيدات اللفظية والنفسية يعني إيه الكلام ده؟ يعني دائما أنت بتقول أنا أنا مش قادر أنا مش عايز أنا, أنا مش فاضي أنا ذاكرتي يعني ضعيفة ما أنا ما بقدرش أحفظ أنا مش معقول أنا نحفظ القرآن كله. كل طبعا هذه تأكيدات سلبية بتتركز في العقل الباطن خلاص بقى تتركز في دماغك ان أنت فعلا مش قادر تحفظ. ونفسك تبتدي تعملك على هذا الوضع لا دايما قل لنفسك أنا قادر على أن أحفظ الآن أنا أستطيع أن ذاكرة إن شاء الله هذربها ويتبقى كويسة وهقدر أحفظ كتاب الله عز وجل ثمنا نظم وادر وقتك وقسمه بطريقة منطقية فحفظ القرآن الكريم لا يحتاج إلى تفرغ ولكن لا يحتاج لأكثر من ساعة واحدة في الصباح وساعة في المساء ساعة فقط ساعة الصبح وساعة بالله وعندك 22 ساعة فضلة في اليوم يعني هل تعجز ان أنت توفر ساعتين لله عز وجل تاسعا استعمل وسائل تذكير وظاهرة كالبطاقات والاستكارات واللوحات الكبيرة دايما في الشركات الكبيرة يكتبوا أهدف الشركة اللي أقيمت من أجلها وبعدين بيعلقوها في كل مكان لازم الأهدف دي تبقى أمامك يعني هات ورق وعلق قدامك اكتب مثلا أن أنت هتحفظ النهاردة مثلا أي تيم أو حط مثلا برنامج معين هتحفظ مثلا صورة البقرة خلال شهر 286 آية عايز تحفظها في خلال شهر تأسم ال 286 آية على ثلاثين يوم عشر آيات في اليوم طيب أنت مش هتقدر قسمها على شهرين هيبقى خمس آيات في اليوم وهكذا وبعدين تحط البرنامج ده قدامك تحط ورقة قدامك على المكتب تحط ورقة قدامك في الشغل قدامك في العربية يعني ذكر نفسك دايما بهذا الهدف علشان كل ما تشوف هذه الكلمات تتذكر أن هناك حفظ وهناك مراجعة وهناك واجب المفروض يتنفذ فتذكر نفسك دائما عشرا أولا وأخيرا توكل على الله عز وجل وأخلص العمل لله وثق بالله عز وجل فهو خير معين ادعه دائما عز وجل أن يستخدمك لنصرة دينه وأن يعينك على حفظ كتابه ثم انتبه أخي الكريم ثم انتبه ثم انتبه إلى سارق الأحلام والبطالي هتلاقي ناس فشلين وزي ما هما فشلين عايزين إن كل الناس يبقوا فشلين زيهم مش عايزين يشوفوا حد أبدا ناجح هيجي يقولك هتحفظ القرآن كله مش معقول يعني ده انت لازم تبقى عالم ولازم تبقى متفرغ حتى لو حفظت القرآن بعد كده ممكن تنساه لأنك يعني مش هتلاقي الوقت الكافي المراجعة ويخليك تشعر بإحباط تشعر أن حفظ القرآن ده من المستحيلات التي لا يمكن أن تدرك فإياك وإياهم إياك وقطاع الطريق إلى الآخرة مخالطة أهل الدنيا مضيعة للوقت قاطعة طريق الآخرة فالواحد منهم قبر يسعى إلى قبر مثله زمن يقوده زمن مثله فيا شره هذا سم والقرب منه هلاك فإن ابتليت به فأعطه ظهرك وترحل عنه بقلبك فحاول تبتعد عن هؤلاء بقدر الإمكان والله إن هذه غنيمة عظيمة وصاحب أهل القرآن الذين يذكرونك دائما بهدفك يقرأ في سير الحفاظ وانظر ماذا فعلوا وكيف كانت همتهم ونقول لك بعض القصص لناس استعانوا بالله عز وجل حددوا الهدف وضعوا الخطط نفذوها فوصلوا إلى الغاية وطبعاً أنا مش هذكر لك أمثلة من الصحابة أو التابعين أو من تبعهم طبعاً هتقول لي طب يا عم كان الزمان الوقت فاضي والهم عالية وما وراهمش وملهيات الدنيا ما كانتش زي الأيام اللي احنا فيها لا أنا هقول لك أمثلة من الزمان اللي احنا عايشين فيه امرأة لي امرأة؟ آه هنبدأ بمرأة امرأة بدأت حفظ القرآن الكريم وعمرها ستون سنة كم؟ ستين سنة والأعجب من كده ان هي أمية لا تقرأ ولا تكتب ولكنها تملك همة قوية وعزيمة رائعة واستمرت بهذه الهمة إلى أن ختمت القرآن وعمرها أربع وسبعين سنة يعني أربع تاشر سنة من الجد والاجتهاد راجل آخر حاصل على تلتة ابتدائي تلتة ابتدائي كان يعمل في نجارة البناء متزوج وعنده تسع أولاد ذكور وتمانية بنات يعني ما شاء الله لأقول تلبي لا ما فيش وقت خالص يعني التحق بإحدى حلقات التحفيظ وأخذ يتعلم قراءة القرآن بالنظر ثم فوجئ بالشيخ يقول له لماذا لا تحفظ القرآن كأنني بالشيطان قد جهز لك شيطانا خاصا طوله مثل طولك ليمنعك من حفظ القرآن أقسم بالله العظيم أنني لا أعطيك إجازة بالقرآن ما لم تحفظ خمسة أجزاء ثم غاب عن شيخه اسبوعين ورجع فلما طرق الباب فتح الشيخ وقال هل تظنني نسيد؟ والله لن أقبلك حتى تحفظ أخرج انطلق مصمما على أمر قائلا في نفسه وهل الذين حفظ القرآن أفضل مني؟ روح البيت وأرسل أولاده وزوجتيه إلى بلده وباع أجهزة المنادى التي لدي وقطع تليفون من البيت وتفرغ لحفظ كتاب الله عز وجل قال وسمعت من الشيخ أنه أمر ابنته أن تحفظ ماشي حتى لا تنعس يعني أمر بنته ان هي لما تيجي تحفظ لا تحفظ وهي قاعدة تأمتت ماشيا كده عشان ما تنعس يقول فصرت أحفظ ماشيا وبهمة عالية وفتح الله علي وكنت إذا تعبت من المشي أستلقي قليلا واضعا مصحفا عن يميني ومصحفا عن يساري بدلا من زوجتي وأراجع وأراجع إلى أن حفظت القرآن في أربعة أشهر منصف والحمد لله وأسمعت القرآن للشيخ وفي أول جلسة سمعت له جزءا كاملا وعندما استمع الشيخ قال لي هذا مفتاح بيتي خذه حتى تدخل علي في أي وقت بدون استئذان واستمر في القراءة حتى ختم القرآن الكريم كاملا على شيخه وحصل على الإجازة وبعد ذلك افتتح شيخه حلقة للقراءات وحفظ الشاطبية ودعاه ليحضر فقال لا أستطيع حفظ الشعر ولا أفهمه فألح عليه الشيخ وقال لديك القدرة إن شاء الله عز وجل فقد حفظت القرآن فدخل الحلقة وأخذ يحفظ حتى يقول كنت أكرر بيت الشاطبية مئة مرة حتى أحفظه إلى أن ختم القراءات وأصبح له باع فيها ثم رجع إلى بلده وبدأ بنشر علم القراءات هناك امرأة أخرى امرأة تعمل خياطة وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب كانت هذه المرأة يتردد عليها بعض الطالبات التي يحفظنا كتاب الله عز وجل ذات مرة قالت لإحدهن أريد أن أتعلم اسم ربي أنا عايز أتعلم اسم ربنا إزاي بس بيتكتب وشكله أي بس وبالفعل علمتها إزاي تكتب اسم ربنا وإزاي تقرأ فبتقول فضلت تتتبع لفظ الجلالة في القرآن الكريم من أوله إلى آخره تقول وأعجبتني الفكرة وأحسست بمشاعر غالية جدا فطلبت من الأخت أن تعلمني الحروف فتقول وفعلا تعلمت التهجد والتحقت بمركز لتحفيظ القرآن وبدأت أقرأ بالتهجي من المصحف واستمريت إلى أن ختمت القرآن كاملا لم أصدق نفسي بعد كل هذا العمر أنني أصبحت قارئة ثم أقمت حفلا كبيرا لجميع الأخوات بمناسبة انتهاء من حفظ كتاب الله عز وجل وأخ أخر بعدما حضر دوره في كيفية حفظ القرآن وكيف يفجر الإنسان ما بداخله من طاقة وكيف يستخدم أقصى إمكانياته في حفظ القرآن الكريم حفظ القرآن في خلال خمسين يوما هتقول لي خمسين يوم آه والله حفظ القرآن في خمسين يوم تعالوا نشوفوا إخصته يقول أعلنت حالة الجهاد على نفسي ووضعت الموت نصب عيني ونويت حفظ القرآن الكريم ألغيت الهاتف والزيارات الغير ضرورية أبدلت الأفكار السلبية التي تتعلق بحفظ القرآن الكريم إلى أفكار إيجابية مثل أنا غير قادر على ذلك يقول أنا قادر على ذلك أنا لا أستطيع أنا أستطيع أنا ذاكرتي ضعيفة انا أتمتع بذاكرة رائعة اخترت المسجد مكانا للحفظ لأنه يحافظ على منافذ القلب الثلاثه العين الأذن اللسان اتبعت برنامج غذائي معين حيث اعتمدت على التمر والعسل والفواكه بنسبة 75% وسبعين في وساعدني الصيام كثيرا في ذلك كنت أستيقظ قبل الفجر بساعتين ونصف وانام بعد العشاء بساعتين أصلي صلاة التهجد وأطير السجود وأدعو الله تعالى لكي ييسر أمر الحفظ أستغفر الله مئة مرة كنت أحفظ خمس صفحات أصلي بها صلاة سنة الفجر وبعد صلاة الفجر أبدأ بحفظ خمس صفحات جديدة وعند الانتهاء أصلي بها ركعتي الضحى وأشكر الله تعالى على تيسير ما حفظته أقوم بسماع ما حفظته عن طريق شريط لأحد القراء أقوم بقراءة في المعجم أو في المقدمة الجزرية وبعد الصلاة الظهر أكرر كل شيء حفظته سابقا ابتداء من الجزء الأول حتى صلاة العصر وبعد صلاة العصر أكرر الحفظ الجديد والجزء الذي قبله بعد صلاة المغرب أقوم بتحضير عشر صفحات جديدة قراءة بعد صلاة العشاء كنت أراجع القرآن مع معلمي وأستاذي جزاه الله خيرا وقبل النوم أسمع ما كنت حفظته في اليوم عن طريق شريط الكاسد وكنت أجلس أكثر من ست ساعات متواصلة أحفظ القرآن بدون أي تعب أو ملل في الأسبوع الأول كنت أجلس 6 ساعات حفظ ومراجعة في اليوم في الأسبوع الثاني كنت أجلس ثمانية ساعات في الأسبوع الثالث كنت أجلس عشر ساعات في الأسبوع الرابع كنت أجلس 12 ساعة وفي العشر أيام الأخير كنت أجلس أربعة عشر ساعة حفظ ومراجعة وكان أصعب وقت عندي هو وقت النوم ووقت الطعام إذ كنت أتمنى أن تنتهي فترة النوم بسرعة حتى أبدأ بحفظ القرآن الكريم وكلما اقرا القرآن وأحفظه أشعر بلذة واستمتاع لم أجدها ابدا من قبل الدعاء كان عاملا مهما جدا قبل وبعد الحفظ حيث كان لدعاء الوالدة والرجال الصالحين دور كبير في رفع الحالة المعنوية كنت أحفظ الصفحة جالسا ثم أمشي وأقررها وكنت متكتما في عملية الحفظ والمدة التي وضعتها وكان أستاذي له دور مهم ورئيسي في تشجيعي في عملية المراجعة والتصحيح والاستفادة منه في عملية التجويد يقول في الأسبوع الأخير ليلة العشرين من رمضان كان قد بقي لي على الختمة أربعة أجزاء ونصف فتوجهت إلى الله تعالى أن يفتح علي وييسر حفظها فحافظتها في ستة أيام بعون الله وجاءت ليلة القدر ليلة الفرح والسرور إذ كانت ليلة عرس بالنسبة لي وكانت الختمة في ليلة القدر بين المغرب والعشاء في المسجد بحضور إمام المسجد والمعتكفين وبدأنا الختمة وأثناء الدعاء انشرح صدري كثيرا وصرت أبكي بكاء لم يسبق لي أن بكيته من قبل وكانت أجمل ساعة في عمري بأن الله تعالى أكرمني بحفظ القرآن وأثناء البكاء تذكرت ما كنت رأيته منذ أكثر من عشر سنوات وإليكم هذه الرؤية يقول كنت مؤذنا لمسجد وبعد صلاة الفجر في المسجد جلست أذكر الله تعالى فشعرت بنعاس فنمت في حرم المسجد وإذ بي أرى أنني في جلسة ذكر لله تعالى وإذ بطاقة من نور نزلت من السماء إلى حرم المسجد وخرجت من الطاقة أعداد هائلة من الملائكة وكان بينهم ملكان كبيران فتوجه أحدهما وأخذني إلى الطاقة فدخلت فيها برفقة الملكان ووجدت نفسي على شجرة خضراء كبيرة فتسلقت الشجرة والملكين برفقتي وإذ بملائكة يقفون على باب السماء الأولى فقالوا لي إلى أين أنت ذاهب ففتحوا كتابا فقالوا ليس لدينا اسم لك عندنا فاصعد إلى الأعلى وبنفس الطريقة كانوا يقولون لي كل مرة وعند وصولي إلى السماء السابعه كانت نهاية الشجره فوجدت ملائكة يقفون على الباب فقالوا هل أنت محمد فقلت لهم نعم فقالوا ادخل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك فقلت للملكين اللذين برفقتي أدخلوا معي فقالوا لا نستطيع الدخول لكننا سوف ننتظرك فدخلت الجنة وإذ بي أرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكانت الملائكة برفقتي وكان يوجد باب كبير مكتوب فوقه لا إله إلا الله محمد رسول الله جنة الفردوس فتح الملائكة الباب ودخلت وإذ بي أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المقدمة وعن يمينه وشماله رجال أعرف بعضهم والبعض لا أعرفه وكان يجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حشد كبير من الرجال والنساء والأطفال وكانوا يرتدون ثيابا بيضاء لهم بداية وليس لهم نهاية وكانوا جميعا يقرؤون القرآن فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه فقام من مكانه فصافحني فقبلته وأجلسني بجانبه وسألته من هؤلاء يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يحفظون كتاب الله عز وجل وانتهت الرؤيا بالحق إن شاء الله العليم القدير ولم أكلم بها أحد منذ رأيتها حتى كانت ليلة القدر التي ختمت بها القرآن الكريم الله أكبر همتك تحركت ولا لسه ناخد أمثلة أخرى امرأة تحفظ القرآن الكريم وعمرها فوق الستين ابنها حفظ القرآن وجمع القراءات وبدأ الطلاب يتوافدون عليه وأمه تدعو له بالتوفيق وذات يوم قالت له انت بتعلم الناس مش الأقربون أولى بالمعروف فقال لها حاضر يا أمي وبدأ يعلم أمه ويحفظها القرآن إلى أن حافظت القرآن الكريم كاملا والحمد لله يعني أذكر لكم تجربة شخصية يعني أنا شخصيا كنت قد بدأت أقرأ على بعض الإخوة جزاهم الله خيرا وكنت أول مرة قرأت فيها القرآن قرأت سورة الفاتحة على بعض الإخوة حفظهم الله تعالى فشجعني كثيرا وقال لي تلوتك جميلة ولكن لو تعلمت التجويد هيكون أحسن وفعلا بدأت أبحث عن من يعلمي التجويد بدأت أتعلم على يد بعض إخواننا ثم انتقلت إلى بعض المشايخ الذين تعلمت على يديهم التجويد حفظهم الله تعالى ورحم الله تعالى من كان ميتا منهم وفي هذا الوقت كنت أؤوم الناس في مسجد بجانب البيت ووجدت أنني لا أحفظ كثيرا من القرآن فشعرت بالتقصير نحو كتاب الله عز وجل وأقلت لنفسي يعني إن لم أكن أنا أحفظ القرآن الكريم فمن الذي يحفظه؟ فشمرت عن ساعد الجد وبدأت بفضل الله عز وجل في الحفظ كنت احيانا أحفظ خمس آيات أو عشر آيات واحيانا أحفظ صفحة واحيانا أحفظ ربع حتى وصل أنني كنت في بعض الأوقات أحفظ حزبا كاملا في اليوم حتى ختمت القرآن بفضل الله وكرمه ومنه ثم انتقلت إلى بعض مشايخي حفظهم الله تعالى ورعاهم وقرأت على يديهم ختمة كاملة محققة وأخذت إجازة برواية حفص عن عاصم من شيخي الشيخ طارق بالحكيم الحكيم حفظه الله تعالى وشيخي الشيخ صلاح إيسى حفظ الله تعالى ثم بدأت أقرأ عليهم القراءات أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني خيرا طبعا الأمثلة كثيرة جدا جدا جدا جدا في هذا المجال ومن أراد الزيادة فعليه بموقع منتدى البحوث والدراسات القرآنية وقد استفدت منه كثيرا في تحضير هذه المادة أو موقع حفاظ الوحيين على الإنترنت بعض الناس يعني ما يسمع الكلام ده هيقول كلام جميل جدا جدا بس المشكلة برضو أنا مش فاضي وما فيش أي وقت عشان أحفظ فيه وطبعا يعني ده مش معقول أنا لا يعني أتصور أبدا أبدا أبدا ان واحد ما يكونش عنده أي وقت خالص يحفظ فيه طيب تعال نقسم الناس كده لأقسام عشان نحاول نحط لهم بعض الحلول يعني الناس إما واحد مشغول جدا أو مشغول أو نص مشغول أو يعني مشغول احيانا أو مش مشغول أو متفرغ لحفظ كتاب الله عز وجل أما المشغول جدا هنقول له أي تين. لله عز وجل أي بس في اليوم مش معقولة أن أنت مش قادر تحفظ أي في اليوم مش ما فيش عشر دقائق أو ربع ساعة تحفظ فيهم أي تين هقولك على طريقة جميلة جدا جدا جدا إن شاء الله عز وجل هأتعينك الحبز شوف الصورة اللي أنت عايز تحفظها وصور صفحة المصحف الوش اللي أنت هتحفظ فيه وبعدين غليفه كده غلاف جميل بلاستيك ولو تعمل منه كم نسخة يبقى خير حط النسخة قدامك على المكتب ونسخة تانية في العربية قدامك في مكان ما يعطلكش عن السواء انت ماشي في العربية وقفت في اشارة قدامك الصفحة اقرأ الآيتين اللي انت هتحفظ وقفت خمس دقائق عشر دقائق افضل اقرأ فيهم مشيت الاشارة حاول ان انت تراجعهم من ذكرتك مره واثنين وثلاثه وعشرة طول ما انت ماشي اظن انت ماشي ما فيش وراك شغل يعني انت فاضي بس للسواقه هتردد الايتين طول ما انت ماشي حسيت ان في ايه فيها غلط في الحفظ استنى ما تبصش طبعا في الورقه وانت ماشي عشان لا قدر الله طبعا ما يحصلش حوادث او كده يعني هتقف اشاره تانية بص في الايه اللي انت حاسس فيها غلط اقراها مره واثنين وثلاثه ثاني مشيت الاشاره برضو رجحهم تاني وصلت الشغل وانت طالع رددهم وانت قاعد مثلا فاضي مثلا ما تعملش حاجة رددهم وطبعا قلنا معاك نسخة تانية حطاها على المكتب رددهم والله والله انت بالطريقة دي ممكن تحفظ اكتر من ايتين في اليوم هنقول بس يا سيدي ايتين عايزين منك ايتين طبعا ده اللي هو مشغول خالص اللي هو بيقول انا ما عنديش اي وقت خالص فاضي هنقوله ايتين بس بالطريقة دي هتقول طب أنا ما عنديش عربية طيب يا سيدي دي الأمر بسيط جدا جدا جدا وأسهل من كده هتصور الصفحة دي برضو وهتاخدها معاك وانت في المكرواز ردد الايتين لغاية لما تحفظهم. حفظتهم اقلب الورقة وابتدي سماحهم من حفظك مرة واثنين وثلاثة وعشر لغاية لما توصل هتقول انا بشعبة في الإوتوبيس لا دي بقى حجة بقى والله أخي الكريم لو استغللنا الوقت الضائع بهذه الطريقه والله لحفظنا القرآن في وقت قليل جدا جدا طيب ده الأستاذ اللي هو مشغول جدا جدا طيب اللي مشغول بس يعني في بعض الوقت فاضي عنده هنخليها خمس آيات هتقول خمس آيات كتير معلش لله عز وجل خمس آيات في اليوم إيه رأيك؟ خمس آيات وبرضه إن شاء الله لو أنت وبرضه مش فاضي هنحفظ بنفس الطريقة طيب اللي نص مشغول نقول خليها صفحة أظن هيبقى عندك وقت فاضي هتقول لي كتير جدا جدا لا مش كتير والله لو أنت بس استغلت وقتك إن شاء الله هتحفظ أكتر من صفحة طيب اللي أحيانا مشغول هنقول يعني صفحتين صفحتين كل يوم طيب اللي فرغ نفسه الحفظ كتاب الله عز وجل طبعا أمامك النماذج في بعض الناس حفظوا القرآن في خمسين يوم فقط وبعض الناس حفظوا في شهرين وبعض الناس حط خطة وحفظ القرآن في أربعة أشهر المهم يبقى في خطة أنت تمشي عليها وحاول توفر شوية في الوقت بتاعك يعني بدل ما تقعد على النت ساعتين تلاتة مش أقولك ما تقعدش خالص لا يعني خليها نص ساعة والساعة التانية خليها القرآن بدل ما بتنزل تتمشى مع أصحابك وتروح هنا وتروح هنا معلش وفر الوقت شوية هتحدد وقت معين وخطة زمنية تختم فيها القرآن طيب الأخت في بيتها هتحفظ إزاي هتقول لي طول اليوم في البيت طبيخ وغسيل والعيال يعني الأمر برضه سهل برضه هنعمل نفس النظام هتصوري صفحة من القرآن اللي انت هتحفظيها صوري منها كذا نسخة حطي منها نسخة في القوضة طبعا أغلب الوقت مثلا بيكوني في المطبخ حطي النسخة في المطبخ أدامي برضو يعني طول ما انت مثلا بتطبخي او بتعملي حاجة يبقى ودامك الورقه برضو تاخدي ايتين وتكرريهم لغاية لما تحفظيهم وتظل تردديهم طول اليوم ان شاء الله باذن الله عز وجل في خلال فترة وجيزة ستكوني من حفظة كتاب الله عز وجل اخي وحبيبي في الله كن عالي الهمة انا عايزك تبقى عالي الهمة والله لو صدقت مع الله عز وجل وعودت نفسك على علو الهمة هتحفظ القرآن إن شاء الله عز وجل وأمامك هذه النماذج أسأل الله عز وجل أن أنت تنتفع بسمحة أخي وحبيبي في الله كن علي الهمة فقلب علي الهمة قلب لا يعرف القيود والقدبان لا تأسره الأرض كلها وما عليها قلب علي الهمة لا يصاد بالطعم فهو متطلع يقظ لا يعرف الغفلة ولا يحتال عليه كاذب ولا يصيده شيطان وقلب عالي الهمة دائم الثأر من الشيطان أخي وحبيبي في الله إن قصرت همتك فآثرت قطع الشوك صحبك حمار وإن رضيت سياسة الدواب رافقك بغل وإن سددت بعض الثغور أعطيت فرسا فإن كنت تحسن السباق كان عربيا فإن عزمت على الحج وركبت جملا وإن شمخت همتك إلى الملك فالفيل مركب الملوك وكل على قدر همته أخي الحبيب يقول ابن القيم لابد من سنة الغفلة ورقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم أخي الحبيب فرب همة أحيت أمة ورب نملة أنجد قرية ورب حاكم أيقظ دولة ورب هدهد هدى هد هد مملكة أعمال صغيرة ونتائج كبيرة نبعت من قلب مخلص محب للخير وهداية الناس أعمال بسيطة من أشخاص بسطاء لا يعدون شيئا أمام الناس ولكنهم عند الله عظماء ولم يعرفوا نتائج عملهم فبارك الله في أعمالهم وأحيا بهم أمما فها هو يونس بتوبته الصادقة رجع إلى الله تعالى مئة ألف أو يزيدون وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أنقذ الله به الإسلام بموقفه يوم الردة فحمى الله به الإسلام إلى يوم الدين وها هو عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة ويشتر البئرة ليسقي المسلمين فاشترى الجنة بماله وأحيى أمته وها هو الهدود عندما ذهب من تلقاء نفسه إلى سبأ وكيف تحرك من دون أمر سليمان فكان سببا في إسلامهم وها هي نملة سليمان أنقذت شعبا ولم تحتمي لوحدها بل بادرت وخاطرت بنفسها فأنقذت قرية وها هو الحسن بن علي يتنازل عن الخلافة فيصلح الله به بين المسلمين وها هو الحسن البصري يعظ الناس بفعله قبل عمله فيحيي الله به النفوس وها هو عمر بن عبد العزيز بهمة صادقة وقلب مخلص احيا الأمة وأصلحها في سنتين وها هو أحمد بن حنبل الذي وقف أمام الجلاد صامدا كالجبل الأشم فحمل الأمة من الانحراف وها هو فتى أصحاب الأخدود بثباته وقوله الحق أحيا أمته وكان سبب دخولهم الجنة وها هو صلاح الدين ما نمت له عين ولا ضحكت له سن حتى أعاد للأمة مسجدها الأقصى وها هو ابن قيم الذي أتحف الناس بمؤلفاته وعلمه الغزير فكان بحرا للعلماء والعاملين وهذا ابن الجوزي الذي بكت لمواعظه الدموع وأحيت مؤلفاته الناس والروح فماذا عملت؟, ماذا عملت أخي الكريم أسألك هذا السؤال أيضا في ختام هذه الكلمة متى أراك حافظا للقرآن أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحظ كتابه عز وجل وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته